Don't ثم وين I'm وَأَنَّ أن طم Oh, Oh! وَاصْبِرْ خَوْفَ a Well one of Oh, thank you. Oh. Oh! vain ländänsä I <laughs> بون <تصفيق> <تصفيق> Well one